تعلق بما او يعد اتماما لما ذكره الاستاذ البارحه تبارك الله فيه فيما يتعلق بموضوع الرافضه ونظرتهم للصحابه رضي الله عنهم وتامرهم مع الكفار على بلاد المسلمين ويتعلق كذلك بامر ثاني وهو موضوع اخر وقد عنوين له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 وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وعلى من سار على نهجه الى يوم الدين اما بعد فهذا باذن الله تعالى تتمه ما ذكر في المحاضره السابقه فيما يتعلق بنظرة الشيعة الروافض إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبوة وكنا قد ذكرنا البارحة شيئا من كلام أئمة الروافض في مصنفاتهم باللفظ الصريح موثقا ب. الصفحة والمجلد ما يكفي ويشفي وما تركناه الكثير الكثير فمن أراد أن يقزز نفسه بكلامهم وتشمئز نفسه بما تلفظته أفواههم فما عليه إلا أن يرجع إلى مصنفات الرافضة الشيعة التي خطتها اناملهم وهي حجة عليهم في الدنيا والآخرة أما نظرتهم إلى آل بيت النبوة وبالخصوص إلى الإمام الخليفه الراشد علي بن أبي طالب وبنيه فسأكتفي بذكر أربع نقاط يعتقدونها في علي رضي الله عنه وآل بيته أولاً عند الروافض الشيعة ليس ثمة فرق بين علي رضي الله عنه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في كتاب الكافي المجلد الأول الصفحة 196 و, و 197 قال روى الكلين عن أبي عبد الله ويعنون بذلك دوما الحسين رضي الله عنه كما سبق الحسين لم يتفوه بهذا الكلام ولم يتطرق إلى ذهنه في يوم من الأيام ولم يخطر على باله قال ما جاء به علي عليه السلام أخذ به وما نهى عنه انتهي عنه جرى له من الفضل مثل ما جرى لمحمد صلى الله عليه وسلم ولمحمد صلى الله عليه وسلم الفضل على جميع من خلق الله عز وجل المتعقب عليه يعني على علي في شيء من احكامه كالمتعقب على الله وعلى رسوله والراد عليه اي على علي في صغيره او كبيره على حد الشرك بالله كان امير المؤمنين يعني علي باب الله الذي ليس الا منه وسبيله الذي من سلك غيره هلك الى ان قال وكان كثيرا ما يقول يعني علي انا قسيم الله اذكر ابن افترى على الله تعالى وعلى عبده علي رضي الله عنه كان يقول انا قسيم الله بين الجنه والنار وانا الفاروق الاكبر وانا صاحب العصا والميسل ولقد اقرت لي جميع الملائكه والروح والرسل بمثل ما اقر به لمحمد صلى الله عليه وسلم ولقد حملت مثل حمولته وهي حموله الرب وان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى فيكسى وادعى فاكسى ويستنطق واستنطق على حد منطقه او منطقه ولقد اعطيت خصالا ما سبقني اليها احد من قبلي علمت المنايا والبلايا والانساب وفصل الخطاب فلم يفتني ما سبقني ولم يعزب عني ما غاب عني هذا نص كلام الكليني في كتابه الكافي فلم يطوق لا لله تعالى وللرسوله صلى الله عليه وسلم شيئا ايضا النقطه الثانيه يرون ان طاعه علي رضي الله عنه اولى من طاعه الله بل كما سبق ان من اطاع الله وعصى علي دخل النار ومن عصى الله وطاع علي دخل الجنه سئل يعني ايتهم والمفتي يعني الروافض يلقبونه ب سماحه حجه الاسلام والمسلمين المسمى بعبد الرضا المرعش الشهر الثاني سئل عن حال من لا يصوم ولا يصلي اذا كان محبا لعلي بن ابي طالب فقال فقال قلنا ان الفاسق اذا مات وهو على عقيدته الاوليه اعني مسلما اماميا جعفريا اثنا عشريا ومات بلا توبة فمقتضى الأخبار تزكيه بالمرض الذي توفي فيه تزكيه يعني هذا المعتقد يزكيه بالمرض الذي توفي فيه وإلا فعلى المغتسل عند تقليبه وإلا فعند انحداره في القبر يعني اعتقاده بما تعتقده الروافظ تكون سبب لتكسير الظنوب عليه إما في المرض لا توفي فيه أو عند الاغتسال عند تقليبه وإلا فعند الحضاره في القبر وفي البرزة وإلا يشفعونه يوم القيامة أي أن الشيع يغفر له بما تلقاه من شدة مرضه عند وفاته أو عند غسله أو عند وضعه في القبر ويشفع له آلو بيته وإن لم يمت على الإسلام ويروي الفر العاملي في روايه تنص على أن من أطاع الله وعصى عليا فهو في النار وان من عصى الله واطاع عليا فهو في الجنه وليك النص روى الخوارزمي في كتاب المناقب عن ابن مسعود يعني ينسبونها الى النبي عليه الصلاه والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله ادم ونفخ فيه من روحه عطس عطس ادم فقال الحمد لله فقال الله حمدني حمدني عبدي وعزتي وجلالي لولا عبداني اريد ان اخلقهما في دار الدنيا ما خلقتهما قال يا ربي ايكونان مني؟ قال نعم يا آدم ارفع رأسك فانظر فرفع رأسه فإذا على العرش لا إله إلا الله محمد النبي الرحمة وعلي مقيم الحجة من عرف حق علي ذكى وطاب ومن أكر أنكر حقه لعن وخاب أقسمت بعزتي أن أدخل الجنة من أطاعه وإن عصاه كذب على الله افترأ يعني أعظم كذب افترأ مثل هذا الافترأ وأن ولأدخل النار من عصاه وإن أطاعه. المعتقد الثالث يرون أن الأئمة فوق الرصي. أئمة آل البيت فوق الرص. صرح بذلك الخميني في كتابه المعروف في حكومة الإسلامية. قال: إن للإمام مكانا محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذوات هذا الكون. جميع دوات الكون تخضع لي مكانه الإمام قال وإن من ضرورات مذهبنا أن لائمتنا مقاما محمودا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي ربي. يعني لا يصل إلى الأئمة آل آل أئمة الشيعة في طبيعة الحال آل بيت رسول الله مضرؤون بل يعني لو اتسع المقام لذكرت يعني من الصلة الحميدة بين آل بيت النبوة وبين أهل السنة وما بينهم يعني من الاتلاف ما يخفى على الكثير ويرطي مزاعم هؤلاء يرون أن آل البيت لهم مقام لا يصله لملك مقرب هذا تصريح الخمين لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا نبي مرسل كلامه طويل يعني إلى داعي. الشاهد هذا هو النقطة الرابعة أن الأئمة يعني أئمة الشيعة يوحى إليهم ويعلمون ما يشاءون يوحى إليهم ويعلمون ما يشاءون في الكافر للكلين يروي عن أبي عبد الله جعفر الصادق وهذا من آل بيت رسول الله وأكثر مفتورية عليه جعفر الصادق رضي الله عنه ورحمه الله من أكثر مفتورية وتبرأ من الشيعة في زمنه ولصقونا به هذه الاكاذيب نسبونا اليه انه قال تظهر الزنادقه في سنه 28 و100 وذلك اني نظرت في مصحف فاطمه قال قلت وما مصحف فاطمه قال ان الله لما قبض نبيه دخل على فاطمه عليها السلام من وفاته من الحزن ما لا يعلمه الا الله عز وجل فارسل الله اليها ملكا يسلي غمه ويحدثها فشكت ذلك الى امير المؤمنين فقال اذا احسست بذلك وسمعت الصوت قول لي فأعلمته بذلك فجعل أمير المؤمنين عليه السلام يكتب كل ما سمع يعني هذا وحي يعني يظنون يرون أن هذا جبريل ينزل كل ما سمع حتى أثبت ذلك مصحفا قال ثم قال أما إنه ليس شيء من الحلال والحرام يعني لبسون الشيعة يقول لك الشيء الذي كان ينزل على على فاطمة ويكتبه عليه ليس يتعلق بالحلال والحرام قال ولكن فيه علم ما يكون يعني يعلم المغيبات والله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام قل أنملك لنفس درم ولا نفع قل أنملك لنفس درم ولا نفع إلا قل أنملك لنفس درم ولا نفع إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير لكن الروافد الشيعة ما كما سبق ما تركوا لله من خصائصه ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم من خصائصه شيئا وتعد في ذلك وذلك هذا يعني بإجاز وبشيء من السرعة ما يتعلق بنظرتهم إلى, إلى آل بيت النبوة رضوان الله عليه وصلى الله عليه وسلم على نبيه المبحث الذي يليه وأيضا حاول بشيء من السرعة لأن المباحث كثيرة و أود أن أعرضها ولو بشيء من الإجاز عليكم المبحث الذي بعده دور الرافضة قديما وحديثا في التآمر على بلاد المسلمين أول تآمر حصل في تآمر للروافض حصل في اغتيالهم لفاروق هذه الأمة عمر بن الخطأ ولا يخفى عليك يخف عليكم أن قاتله من؟ أبو نورو المجوس و يعني المددر من هو رصم الهرموذان كان يسعي يسعيان لإستاذ دين الإسلام لما سقطت برطورية الفرس، فتظاهر هذان الرجلان بالإسلام الدخول فيه وبدأت محاولة المجوس في الانتقام من المسلمين فاغتالوا فرق هذه الأمة بتسلل أبلول المجوس والهرموزان إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام وكان عمر تفرّ في هؤلاء القوم كان لا يحب أن يكثر الفرس والروم داخل المدينة وكان ينهى عن أن يولّوا شيئا من أمور المسلمين لأنه لا كان لا يأتأمينهم على المسلمين ولا على أموالهم ولا على دورهم فجاء هذا أبو الأولى وأقدم على عمر بن الخطاب وطعنه بحنجر مسموم. كان قد صنعه لهذا الغرض ولما طعن الفاروق رضي الله عنه قيل له أو قال لابنه عبد الله اخرج فانظر من قتلني فقال يا, أم يا أمير المؤمنين قتلك لؤلؤة غلام النظيرة فقال عمر رضي الله عنه الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل فجد لله سجدة واحدة ليعلم نفاقه وإبطان كفره وخيانته وغدره للإسلام والمسلمين فكان الثيال عمر رضي الله عنه مؤامره اشترك في تدبيرها المجوس والنصارى ونفذها أبلول المجوسين أبلول المجوس ومن ذلك الحين استمر الروافد المجوس في حرب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعد وفاته وكان يعني من سيمة تشيعهم شتم عمر رضي الله عنه لانه هو الذي يعني طهر الأرض من ظلمهم وأطفأ يعني بيوت نارهم لذلك يعني عندهم قنوت المعروف القنوت الذي يطلونه في الصلوات يعني فيه صنمي قريش يعنون بذلك أبا بكر وعمر أبا بكر وعمر ثم جاء دور السبايه وما صنعه عبد الله بن السبا في تاليب الاعراب وضعاف القلوب على عثمان رضي الله عنه واغتياله هذه المؤامره الثانيه ومن ثم سعى الروافض في اثاره الفتن والبلايا في بين اوساط المسلمين لما جاءت دوله بن اميه كان بن اميه متنبهين لصنع الروافض لذلك ضربوا عليهم بيد من الحديد وما استطاع الروافع في خلافه معاويه ومن بعده ان يفعلوا شيء وين وقعت يعني بعض الفتن وحصل من ذلك كما سبق وان ذكرنا مقتل السيد الحسين رضي الله عنه وكان ذلك بسبب غدر شيعة الكوفه كانوا هم سببا قتله فبن أمية كانوا يقظين وكانوا على تنظيم أقوى فأفشلوا كثيرا من خطط الروافض والشيعة للإطاحة بخلافتهم إلى أن جاءت يعني مؤامرة أبي مسلم الخرساء وبعد أن سقطت دولة بن أمية وجاءت الخلافة العباسية دخل هذا الرجل الذي كان يظهر السنة ويبطن التشيع وبدأ في التغلغل في الحكم من ذلك التاريخ بدأ حكم الفرسي فعلا وكان خلفاء بن العباس أشبه بالضيوف في بيت أبي مسلم الخرساني وأشفى معظم الفرس, الفرس غليلهم في تلك الشقبة من العرب فأشبعوهم قتلا وتنكيلا وبطشا منذ بداية قيام الدولة العبتية حتى سنة 137 للهجرة ثم تعلمون يعني ما حصل في التاريخ من مقتل أبي مسلم القرسة إلى أن جاء دور إسقاط الدولة العباسية بعد أن تمكن كثير من الشيعة للسيطرة على بعض المناصب الحساسة والدخول إلى قصر الملك والخلاف فجاء دور الروافض في التآمر على إطاحة خلافة المسلمين والتسليمها للكفار والمشركين ومن ذلك الحين والحرب قائمة بين الحق والباطل بين الإسلام والكفر والمحرك لها في ديار المسلمين والمثير للفتن وفاتح أبواب المسلمين لدخول الكفار على شك طوائفهم ومللهم هم الرواف أذكر يعني في هذا الباب أو أقسمه يعني صنيعهم وتأمرهم على فصلين أو قسمين الأول دورهم يعني في القديم في إسقاط الخلافة الإسلامية وذلك في إسقاط الدولة العباسية ثم إسقاط الدولة العثمانية ثم ما حصل من ملك العبيديين لكثير واحتلالهم لكثير من بلاد المسلمين الفصل الثاني يأتي في الكلام على دور الروافض في العصر الحاضر وما يقوم به من تآمر وتواطؤ مع الكفار من أجل إطارة الفتن وفتح الأبواب على مصرعها للكفار لدخول أرض الإسلام والمسلم أولا يعني أذكر شيء من الاختصار دور الرافضه الرافض في إسقاط الدولة العباسية أذكر يعني كلام الشيخ الإسلام في هذا البال قال رحمة الله عليه والرافضة تحب التتار ودولتهم لأنه يحصل لهم بها من العز ما لا يحصل بدولة المسلمين والرافضة هم معاونون لمشركين واليهود والنصارى على قتال المسلمين وهم كانوا من أعظم الأسباب في دخول التتار قبل إسلامهم إلى أرض المشرق بخراسان والعراق والشام وكانوا من أعظم الناس معاونة لهم على أخذهم لبلاد الإسلام وقتل المسلمين وسبي حريمهم وقبيعة ابن العلقم هذا الخائن الأول في إطاحة الدولة العباسية وكان وزيرا للخلافة من خليفة العباس استوزره ووثق به وعطاه الأمان والوفاء والعهد لكن الرجل لما كانت طينته خبز وكفر ونفاق متى سنحت له الفرصة فتح دار الخلافة للتتار فأظهر ما كان يضمره في نفسه من حقد دفين للإسلام وليس للسنة فقط للإسلام فما كانت يعني طوائف المسلمين فانتظر الفرصة السالحة وفتح الباب يعني للتتار للدخول والقصة تعرفونها ذكرها يعني جمع من المؤرخين ابن كثير والطبر وابن كثير وابن الأثير في كامله وحصل من القتل والنهب لخيرات وبلاد المسلمين ما لا يعلمه إلا الله تعالى الدور الثاني كان لمن في إتقاط الخلافة العباسية لنصير الدين الطوص وهو رافض قبيح لعنه الله كان أيضا وزيرا ومستشارا الطرف الثاني للمحتل هلال وهو الذي اشار على هلاله قتل الخليفه هلال في اول الامر كان يتهيب من قتله وكان لم تكن له رغبه في قتل الخليفه العباس لكن هذا الرافضي مصير الدين الطوسي هيجه وحرضه على قتل الخليفه ومن معه ولده الاكبر ابو عباد أحمد وولده الأصور الأوطط أبو الفوضل عبد الرحمن وأثر ولده الأصغر مبارك وأثرت بناته الثلاث فاطمة وخديجة ومريم وقتل معه جمع كثير منهم الشيخ محدين بن يوسف ابن الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي وقتل أولاده الثلاث وقتل أكادر الدولة وعلمائه وأمرائها وكان يذبحونهم كما تذبح الشاه وذكر وذكر الحافظ ابن كثير أن عدد القتل في هذه المؤامرة بلغ ألفين ألفي يعني 20 مليون من الرجال والشيوخ والنساء والولداء حتى أن الناس كانوا يفرون يختبئون في الخانات ويعلقون أنفسهم على الأبواب وبعضهم يعني يختفي بين القبور وحصل ما حصل من يعني الأمور التي جعلت المؤرخ الشهير بن الأذير أن يجزم أنه لم يحصل في تاريخ الإسلام المسلمين حادثة وفتنه عظيمه مثلها قال رحمة الله عليه كامير حادثة التتار من الحوادث العظمى والمصائب الكبرى التي عقمت الظهور عن مثلها يعني في التاريخ البشري لم يحصل مثل هذا الاجرام عقمة الظهر عن مثلها عمت الخلائق وخفت المسلمين فلو قال قائل ان العالم منذ ان خلقه الله تعالى الى الان يعني في زمنه لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا فان التواريخ لم تتضمن ما يقاربه يعني ما نقل اليهم من التواريخ الفتن والحروب ما يعني حكي انه حصل من القتل والسفق والإجرام مثل ما حصل من التطار في حق المسلمين وكان من وراء ذلك كله الخائنان الرافضيان ابن العلقني ونصير الدين الطوسي جاءت يعني لم يكتفوا بذلك وجاء دورهم في الخلافه العثمانية حربهم على الدولة العثمانية وهي دولة سنية خلافة سنية تحالفوا مع البرتغال أيام إسماعيل الصفوي ويعني ارجعوا إلى كتب التاريخ تجدوا يعني ما حصل من أجل إسقاط الدولة أو الخلافة العثمانية كان هناك صراع قوي بين الصفويين وبين العثمانيين وحاول الصفويون في زمن صفي الدين الاردبيل يعني الجد الاكبر لاسماعيل الصفوي حاولوا يعني ان يسيطروا على بعض المناطق فحصل بينهم شيء من النزاع والحروب والمعارك حتى جاء الدور الخياني في زمن حفيده اسماعيل الصفوي بعد أن سيطرت الدولة العثمانية على المناطق التي فيها الصفوين ديست هيبتهم بالأقدام وخسروا معارك كثيرة مع العثمانيين ذهبوا يتواطؤون مع النصارى ضد المسلمين وتحالفوا مع البرتغال ضد الدولة العثمانية وجاء في نص يعني التعاهد أن يقدم البرتغال أسطوله ليساعد الفرس في غزو البحرين والقطيف كما يقدم البرتغال المساعدة للشاه إسماعيل يعني الصفوي لقمع الثورة في مكران وغيرها من البلدان وأي من المناطق يكون الشعبان البرتغال والفارسي يعني لا ينتسبون حتى لبسمة والفارس اتحادا ضد العثمانيين اتحادا ضد العثمانيين وجاء في كتب بعض المؤرخين ان مشروع التحالف البرتغالي الصفوي تضمن تقسيم المشرق العربي الى مناطق نفوذ بينهما حيث اقترح ان يحتل الصفويون مصر والبرتغاليون يحتلوا فلسطين جاء التحالف الثاني ضد ثولا هذا التحالف الأول التحالف الثاني ضد الدولة العثمانية أيام عباس الصفوي أيام عباس الصفوي وبلغ عباس الصفوي سعادته بالمذهب السني والدولة العثمانية بأن يتصل بملوك المسيحيين إمعانا في ضرب الدولة العثمانية وعقد معهم اتفاقات تعاون مشترك. من أجل التقويض والإطاحة بأركان الدولة العثمانية وكان يعامل الصفوي يعني المسيحيين في إيران معاملة حسنة على عكس معاملته لأهل السنة هذا كله الدولة العثمانية كانت لها نية أكيدة وعزيمة في استرداد بلاد الأندلس إلا أن الشيعة الصفويين لعبوا دورا هاما في إشغال العثمانيين وبالتواطئ مع الصليبيين في عدم تحقيق هذا الهدف النبيل والحلم الذي طالما انتظره المسلمين يأتي أيضا دور العبيديين أو ما تسمى بالدولة الفاطمية في محاربة المسلمين يكفي بذكر أن الدولة الفاطمية دامت قرابة قرنين ونصف بالمغرب مائتين وستين سنة وقرابة ثلاثة قرون في مصر مائتين وثمانين سنة وكان خلفاء قرابة أربع عشر خليف على رأسهم عبيد الله الذي هو عبد الشيطان المهدي هذا وأخيرهم العاضي العبيديون فعلوا ما فعلوا بالمسلمين قتلوا الكثير من العلماء ولا يخفى عليكم يعني حادث النبوسي الفقيه العالم الذي كان بطرابب الذي قال لو كان عندي تسعة نبال لرميتكم بثمانية وجعلت التاسعه فيكم فلما بلغ ذلك إلى خليفة العبيديين استحضره أمر بإتيانه وقال سمعنا أنك قلت لو كانت عندك عشر نبال لرميت النصارى أو اليهود بيه ورميتنا بواحد فقال له لا فظننا أنه قد خاف وهذا قال إنما قلت لو كانت عندي عاشر لرميتكم بتسع ولجعلت العاشره فيكم فأمر بيهودي أمر بسلخه أمر بسلخه حيا ثم إن اليهودي يعني أشفق عليه فطعنه بخنجر في قلبه حتى لا يتألم من السلخ فهؤلاء هم العبيديون يعني زحفوا بديار على ديار المسلمين واحتلوا الكثير منها واحتلوا الكثير منها وما راض يعني أن يقف على الاستزالة فيما فعله العبيديون فارجع لبدأ النهاية ويرجع إلى فتاوى شيخ الإسلام المجلد الثامن عشر ويرجع إلى التاريخ الكامل في التاريخ لأبن الأثير المجلد الحاذي عشر. القسم الثاني دور الروافض في العصر الحديث في على احتلال بلاد المسلمين ايضا اشير اشاره لان كثير هذه المسائل يعلمها الحاضرون اشير اشاره الى موقع عام من التحارب تدلل دور الشيعة في محاربة دين الاسلام في هذا العصر والتآمر على بلاد المسلمين واحتلالها مع المشركين في ثلاث تحالفات التحالف الرافد الصليبي والتحالف الرافد الروسي والتحالف الرافد الهندوسي يعني لو وجدوا من وجد، ولهم منع وقوه على الاطاحه بدوله الاسلام تحالفوا لو كانت الشياطين واستطاعوا ان يتحالفوا معهم لتحالفوا معهم التحالف الاول الرافد الصليبي المعاصر يعني ظهرت حقيقته من خلال التواطؤ والتعاون البعيد المدى مع عداء المسلمين ويظهر ذلك في التواطؤ على غزو افغانستان وهذا لا يخفى عليه النقطه الثانيه وهناك نصوص يعني في يعني تفاخرهم افتخارهم بانهم كانوا سبب في احتلال افغانستان و تصريحات كبرائهم يعني شاهد على ذلك ولعل يعني أكتف بما صرح به بعضهم لولا إيران لما سقطت إفغانستان التواطئ الثاني في العصر الحديث التواطئ على غزو العراق وهذا كلكم يعني شاهده بالعيان شاهده بالعيان لم يحصل يعني في تاريخ تحتلال وأن احتلت دولة مثل يعني العراق في قوتها وعتادها وسلاحها وانفه اهلها مثل ما وقع يعني في غزو العراق يعني من جهه سهوله الاحتلال ويسري الدخول للمشركين الكفار لهذه الدار العظيمه التي كانت منبع العلم ودار الخلافه في الازمان السالفه وايضا تصريحاتهم والوثائق التي تثبت ذلك كثيره جدا لا أظنها تخفى عليك التحالف الثاني التحالف الرافضي الروسي التحالف الرافضي الروسي ويظهر ذلك في تشجيعهم للروس على الإطاحة بالشيشان لذلك لم نسمع إلى الآن من الروافض يعني بمطالبة برفع الظلم والضيء والقاتل على الشيشان سبب ذلك أن الشعب الشيشاني لا يساوي شيئا بالنسبة للرواب لأنهم أهل سنة لو كانوا شيعة لاثاروا الدنيا واقاموا أما لما كانوا أهل سنة وجماعة فيعني في نتق بينهم وتآمروا على القضاء على الشيشان في تلك البلاد التحالف الثالث التحالف الثالث الرافضي الهندوسي وأيضا يظهر هذا جليا في التحالف أو التنسيق المباشر بين الحكومة الهندوسية العصرية أو العنصرية في الهند وبين الروافضي في إيران في كافة المجالات ولعلي أكتفي يعني ما ذكره الشيخ إحسان إلهي ظهير وهذا كان يعني على التشيع ثم تاب توبة صادقة وكشف كثير من المخططات قال ذكر أن انفصال يعني باكستان الشرقية كان وراء الكيد الرافذي كان وراء الكيد الرافذي قال وها هي فاكستان الشرقية ذهبت ضحية بخيانة أحد أبنائه قزلباش الشيعة يحيى خان في أيدي الهندوس في أيدي الهندوس وهذا الباب كثير جدا وكتب التاريخ حافلة بذلك نأتي إلى الكلام على محاضرة اليوم التي مقررة في الأصل هذه الليلة وأيضا سأحاول أن أختصر الكلام عليه سنقسم إلى فصلين الأول المناهج الرافضية الشيعية من أجل التأثير على المسلمين في عقائدهم فصل الثاني يتعلق بذكر بعض الأثار يعني لعقائد الرافضة التي تسربت إلى عقائد المسلمين وعلومهم أولا أذكر يعني قرابة تسعة وسائل يسلكها الروافض من أجل إدخال بين الرفض وبين المسلمين. الوصيل الأول الأولى الإشاعة بأن ما عليه الشيعة من أقوال موجودة عند أهل السنة بروايات وأنه لا خلاف بين السنة والشيعة. لا خلاف بين السنة والشيعة. ويأسون ببعض الروايات وبعض المسائل ويقولوا انظروا لا فرق يعني بيننا وبينهم إلا مسائل طفيفة إلا مسائل طفيفة نتجعل هذا وسيلة ثانية يسلكونها وهي ما تسمى بالتقرير بين السنة والشيعة وإلى الآن يسعون إلى التقرير وهم في ذلك يريدون الإغال بين صفوف أهل السنة وبين المسلمين ونصري دين الرفض حتى يسكت عنهم أهل السنة ولا يتكلمون فيهم يدعون إلى التقرير حتى يسكت افواه كثير من أهل السنة ثم هم يعني كما عهدناهم أهل غدر ومكر ينشرون دين الرفض في أوساط المسلمين ويكفي يعني دليلا على ذلك واقع المسلمين كثير من البقاع لم تكن فيها رائحة التشيع والآن صار فيها يعني بالعداد من العائلات والأفراد الذين صاروا على عقيدة الروافق المسلك الثالث في نشر الدين الرفض دخول بعضهم في مذاهب أهل السنة وانتسابهم إلى مذاهب أهل السنة بعضهم يقول يعني يتلقب بالحنف بعضهم بالشافر بعضهم بالمالك الحنبل هكذا يعني بناء على مسلك سيأتي ذكره ويؤلفون بعض الكتب في فضائل الخلفة فإذا جاءوا إلى فضائل علي ضمنوه مذهب الرفض هذا مسألة من المساكلين يظهر أنه سني ثم يأتي إلى فضائل الخلافة يؤلف فيها أذكر بعض الفضائل إذا جاء إلى فضائل علي يدس السم في الدس فمن ثم يدخل على القارئ دين الرفض دين الرفض وبعضهم يؤلف كتبا في فقه المذاهب يعني لا يؤلف العقية يؤلف في فقه المذاهب وينشر فيه بعض العقائد الشيعية بعض العقائد الشيعية وهناك أنذلة كثيرة على هذا الباب وفي هذا الباب مثلك الآخر يسلكونه البعض يزعم أنه كان على السنة ثم إنه تبين له بطلان معله السنة ورجع إلى التشيع ومثل ما صنف بعضهم كتاب لماذا اخترت مذهب الشيعة يعني أنه كان على سنة مدة من الزمن ودخلت فيه وأقرأت كتبهم ثم تبين لي أنهم على باطل ثم صرت شيعيا فهذا من أسليمهم لي نصل لمذهب التشيع ولهم في هذا الباب كتاب أسموه لماذا اخترت مذهب الشيع ونسبوه لمرع الأنطاكيين أيضا من الأسليم استغلالهم التشابه في الأسماء بين بعض أعلام أهل السنة وأعلام الشيعة نعطيكم مثال ابن جرير الطبر وعندهم أيضا ابن جرير الطبر محمد بن جرير الطبري هذا عالم من أعلام المسلمين مفسر ومؤرخ ومحدث وعندهم الروافض محمد بن جرير بن غصم الطبري هذا من شيوخهم أيضا فيستغلوا هذا التشابه و ينسبون بعض الأقوال لأهل السنة من خلال هذا العالم ويقول قال به من أهل السنة فلان ولما يقرأ الإنسان يقول محمد جرير الطبري هذا عالم من الأعلام فيقول ماذا بقال بها ابن جرير الطبري يعني عالم من الأعلام فيهون أو يهون عليه الأمر القارئ فيدخل عليه التشيع من حيث لا يدري وهذا التشابه كان سبب يعني وصول كثير من الأذى بالإمام الطابرة رحمة الله عليه في حياته ولعل البعض يعني يعرف ما حصل له بسبب هذا الأمر أيضا من الوسائل يعني التي يستخدمها الروافد استغلال العاطفة الدينية بإظهار الروافد مناصرتهم للقضايا الكبرى للمسلمين، من ذلك قضية فلسطين يتظاهرون بأنهم يحاربون اليهود وأنهم يعني في الصف الأول من أجل مناصره المسلمين من أجل مناثرة فلسطين فهذا من أقوى الأسباب التي يستعملونها الآن من أجل تعاطف المسلمين معهم وقد يعني كان ذلك سببا لدخول الكثير من العوام في دين ايضا أيضا من الوسائل التي يسلكون حج القنوات الدعائية استعمال الإغراءات والشبهات للتأثير في جهل المسلمين وعامتهم وهذا لا يخف عليكم يعني ما ينشرونه في الفضائيات من قنوات الروافض. أيضا استعمال التقيه وهذا ذكر منه يعني ما يتعلق بدخول في مذاه أهل السنة. ويزعمون أنهم لا يقولون كذا وأنهم لا يقولون بتحريف القرآن وأنهم يعني لا يتبرؤون من أو لا يكفرون الصحابة. قد يعني يظهر بعض كبراء في الشاشات ويقول نحن لا نقول كذا ولا نقول كذا ولا نقول كذا حتى إذا سمعه الإنسان العامي يقول هؤلاء يكذبون على الشيعة نحن والله ما نكذب عليهم بل هم يستحلون الكذب ويتدينون به وندينهم ب ولو كانوا حقا يعني صادقين كانوا صادقين في دعواهم فليجأروا بمحاربة الرفض ومحاربة من يكفر الصحابة ومحاربة من يقول بتحريف القرآن ومحاربة من يسب امنا عائشة اللي بها في المواطن التي فيها الرفض حين ذا يتبين صدقهم من كذبهم أيضا من الاساليب التي يسلكونها لنشر دين الرفض المناظرات العلانية مع أهل السنة عبر القنوات هذا من المسالك وهو من أخطر الوسائل واقواها لتمكين دين التشيع المناظره يقرها اهل العلم بقيود وشروط لكن ليس على العلم على التلفاز من خلف التلفاز هناك العوام ممكن يسمع للشيعي فيتبعه ويسمع للسني قد يكون السني ضعيف الحجه فلا يتبعه الى لجأ السني الى المناظره فهناك ضوابط وشروط من ذلك أن لا تكون على العلن يحضرها العوام والجهام فيسمع لشبهة الراطل فتعلق في قلبه ثم يصعب عليك أن تزيلها من قلبه وهم يعني يبحثون عن مثل هذه المناظرات من أجل التشويش على أذهان العامة وإدخال إليهم شيء من الانحراف الذي هم عليه تاسعاً وأخيرا موسئلهم كثيرة في يعني نشر دين الرفض استقطاب بعض الكتاب والطلاب الأذكياء إلى مراكزهم من أجل غط لألغتهم وترضيتهم على الرفض وإطارة الفتن في بلادهم بعد رجهم وضحاص وهناك يعني أمثلة كثيرة يعني يستقبلون بعض الكتاب خاصة الأدباء وأيضا بعض الطلاب الأذكياء في مجالات يعني الفيزياء والكيمياء والفلك والطب ونحو ذلك من العلوم يستقطبونهم لبلدانهم يدرسون عندهم هذه العلوم التي يظن الإنسان أنها علوم دنيوية ثم يدخلونهم في دين الرفض ويربونهم على التشيع ويحرضونهم بعد ذلك إذا رجعوا إلى بلدانهم على إطارة الفتن في بلدانهم يثيرون الفتن يبدأ يثير بعض النساء في بعض القضايا فتطور الفتنه في بلاد المسلمين السنيه بعد ذلك تأتي تتدخل دول الرفض بالمطالبه بحقوق الاقليات وهذا هذا من الاساليب الماكره الخبيثه من اجل اثاره الفتن بين او وسط اهل السنه والجماعه المبحث الثاني اثر الروافد على عقائد المسلمين وعلومهم وهي يعني ايضا كثيره والوقت يعني يداهمنا أذكرها أيضا باختصار الأثر أثارهم في المجال العقدي إحداث الشرك أول من وضع الأحاديث في يعني تشييد القبور ويعني الطواف حول القبور هم الروافض وأول من عطل المساجد هم الروافض وأول ما ظهر الشرك هم الروابط. ثم تسربت يعني هذه المخالفات وهذه الشركيات إلى كثير من عوام أهل السنة أيضا من أثائهم أن الرفض كان سبب ظهور الزندق والإلحاك في أوساط المسلمين يذكر شيخ الإسلام التويه أن مبدأ ضلال ويذكره أيضا غيره من المؤرخين مبدأ ضلال الإسماعيلية والنصيرية والدروز وغيرهم من الزنادق الملاحدة هو تصديق الرافضة في أكاذيبهم التي يذكرونها في تفسير القرآن والحديث في تفسير القرآن والحديث لذا قال الشيخ الإسلام فالرافضة هم الباب لهؤلاء الملاحدة منهم يدخلون إلى سائر أصناف الإلحاد في أثناء الله تعالى وأياته وأيات كتابه المبين كما قرر ذلك رؤوس الملاحدة من القرامطة والباطنية وغيرهم من المنافقين أثارهم على السنة ايضا عظيم واستطاعوا إنفاذ كثير من يعني الأحاديث المكذوبة عن طريق بعض الرواه ولا يخفى عليكم جابر الجعفي ذكر يعني الألوسي أنه استخدم كوسيلة لإدخال أحاديث في مصنفات أهل السنة في باب الفضائل وذكر ابن القيم عن الحافظ المحدث أبو يعلى الصليبي في كتابه الإرشاد قال يعني عن جابر وضع, وضع قال يعني عن الرافظة وضعت الرافظة من فضائل علي رضي الله عنه وأهل البيت نخم ثلاثمائة ألف حديث قال ابن القيم ولا نستبعد ذلك ولا نستبعد هذا وأعطيكم أنثلة من الأحاديث التي تصربت إلى كتب بعض أهل السنة وهي من وضع الروافذ حديث خلقت أنا وعلي من نور وكنا على يمين العرش قبل أن يخلق آدم بألفي عام يعني النبي عليه الصلاة والسلام وعلي خلقا قبل آدم عليه السلام والسلام عام ثم خلق الله آدم فانقلبنا في أصلاب الرجال يعني آدم ما يشبه به الأفلام الخيالية ثم جعلنا جعلنا في صلب عبد المطلب ثم شق أسمائنا من اسمه فالله محمود وأنا محمد والله الأعلى وعلي علي وهو موضوع حديث كذب موضوع مفترى على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن وضعه جعفر بن أحمد بن علي بن بيان كان رافضيا كذابا وضاعا هذا الحديث تجد في بعض مصلفة أمس الإنسان المغفل أو العامي قد يمر عليه مثل هذا الحديث فهذا من آثارهم على السنة يعني أيضا من الأحاديث في هذا الباب ما جاءت في خطائف علي في سنة للنساء قول علي أنا عبد الله وأخو رسول الله وأنا الصدق الأكبر لا يقولها بعد إلا كاد صليت قبل الناس بسبع سنين وراوي هذا الحديث عباد بن عبد الله الأسديق وهو متهم بوضع هذا الحديث متهم بوضع هذا الحديث أيضا مما جاء في هذا الباب من وضعاته الرافضة حديث أنت أول من آمن بي وأنت أول من يصافحني يوم القيامة وأنت الصديق الأكبر وأنت الفاروق تفرق بين الحق والباطل وأنت يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الكفار هذا الحديث رواه البزار في المسندة وفي إثنانه محمد بن عبد الله بن أبي رافع متهم وعباد ضعيف رافضي ضعيف ومن أراد الاستزادة فعليه أن يرجع إلى كتب التخريج والكتب التي خصت في ذكر الأحاديث الموضوعة ومن ذلك يعني أنفعها وعلى اختصارها كتاب الهوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للحافظ القاضي الشرعي محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه بتحقيق المعلم رحمة الله عليه الآن آثار في المجال أو قبل ذلك أذكر بعض الاثار الشائعه بعض الآثار الشائعة المتعلقة إما بجانب العقائد أو بجانب العبادات وهي منتشرة الآن بين اوساط المسلمين من ذلك ما يعني ينتشر كثير من العوام من تقديس آل بيت النبوة ورفع يعني عن المنزل التي أنزلهم الله إياه وسبق أن ذكر معتقد اهل السنة في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غلو ولا جفاء يحبهم لأمرين لدينهم ولقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف نسبهم ولهم من الحقوق ما ليس لغيرهم لكن بعض العوام وقعوا في الغلو فيهم ففيهم من ينسب إليهم العثمة وفيهم من يرى يعني البركة في ذواتهم فتراه يتمسح بهم ويتمسح بهم يعني ألبستهم ونحن ذلك وهذا مما تصرب لأهل السنة عن طريق الشيعة الروافق ايضا مما تصرب لبعض الاشراف لآل بيت النبي, النبي صلى الله عليه وسلم يعني ممن يتسبون إلى آل بيت النبي تصرب اليهم شيء من الرفض وهم لا يدرون فكثير من الاشراف لا يسمون أولادهم ب ابي بكر وعمر وعثمان، وهذا من مخلفات الدوله العبيديه الرافضيه الفاطميه في حينما كانت في بلاد المغرب ومصر ايضا من ذلك يعني ما تعلق او ما علق ب يعني اذهان كثير من الاولاد والصديان ايام عاشوراء ما ما يقولونه يعني من يعني بعض الالفاظ التي هي فيها قبح وسب لامنا عائشه رضي الله عنها وكذلك يعني ما شاع بين الالفاظ من تلقي تلقيه عائشة لأن عائشة رجل أو مشابه ذلك يعني كل هذه من الألفاظ يعنون بها ورج أمنا عائشة رضي الله عنها في حادثة الجمل وأنها خرجت يعني يعنون لأن خرج مع الرجال فصاروا يلقبونها هكذا بهذا التسمية وهي شيء بينه يعني دارجة على الألفاظ كثير من العوام كثير من العوام في هذا الباب كثير يعني وأيضا ما أحدث كثير من الناس يعني يوم عاش شرّاء من آه العبادات التي ما انزل الله بها وهي متسربة من دين الرهب كذلك أثرهم على المجال الأدبي والفكري لم يسلم للعقائد ولم يسلم الكتاب كثير من التفاسير فيها يعني تفسير شيعية تأثر بها يعني كثير من المفسرين ومن أراد أن يراجع ذلك فليرجع إلى كتاب المنار لرشيد رضا والتحرير والتنمير لأعلام المفسر الشاعر طاهر بن عشور رحمة الله على الجميع فيذكرون يعني بعض ما تصرب لي كثير لبعض المفسرين السنيين من تفسير الشيعة زيادة على ذلك كله لم يسلم أدبنا العربي ولا الفكر الصحيح من مخلفات التشيع من مخلفات التشيع و. لعل أذكر ذلك ما قاله الأستاذ محمد سيد الكيلاني قال فترى أن التشيع قد أخرج لونا من الادب كان سببا في هبوط في الهبوط بالمسلمين إلى هوة صحيقة من التأخر والانحطاط في جميع المجال وقد أفلح الوهابيون يعني أهل السنة والجماعة في القضاء على كثير من هذه الخرافات في داخل بلادهم أما في الأقطار الإسلامية الأخرى فالحال باقي كما هي عليه حتى بين طبقة المتعلمين حتى بين طبقة المتعلمين فاتخذوا خرفة الأدب وسيلة للنيل من الأمة بالإساءة لسمعة خلفائها وتشويه صورة المجتمع المسلم أيضا في المجال الفكري في المجال الفكري ظهرت كثير من كتابات بعض المفكرين المنتسبين لأهل السنة ظهرت كتاباتهم لوثة الفكر الرافضي الشيعي ولعلكم تراجعون كتاب تاريخ صدر الإسلام ونشأة الفكر الفلسفي في الإسلام وكتاب مسائل الإمام والخلافة من يعني يقرأ هذه الكتب يدرك مدى التأثير الكبير والكيد الرافضي في يعني تحوير الحقائق أمام هؤلاء ولعل أذكر يعني ما جاء في كتاب نشأة الفكر الفلسفي ما جاء في هذا الكتاب ما نفسه قال يعني صاحبه علي سامي مشار قال ويضع فيه اي قال يعني عن معاويه رضي الله عنه ومهما قيلت معاويه ومهما حاول علماء المذهب السلفي المتاخر وبعض اهل السنه من وضعه في نسق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هل يشك, يشك أحد في, صحابة في صحبة معاوية وهو الذي لقبه يعني لقب بخالي المؤمنين وكاتب الوحي من كسبة الوحي يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه يكتب له يكتب له القرآن قالوا بعض أهل السنه من وضعه مهما يعني وضعه في نفق الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرجل لم يؤمن أبدا بالإسلام، ولقد كان يطلق نفثات على الإسلام كثيرا، ولكنه لن يستطيع أكثر منها. هذا أحد المفكرين يعني تسرب إليه الفكر الشيعي، فليحذر إنسان منه، وأنت تزعم زعم أنه من أهل السنة والجماعة، من أهل السنة والجماعة، وانظر يعني يعني يزيل افتراء في صحبة بعض الصحابة، فيقول. ابو سفيان ولقد كان ابو سفيان الزنديقا أي من من يؤمنون بالمجوسيه الفارسيه مع أن النبي عليه الصلاه والسلام استعمله نائبا له وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وابو سفيان عامله في البحران في في, في, في نجران فكيف يكون زنديقا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ياتمينه على احوال المسلمين في العلم والعمل في العلم والعمل ويعني يزيد صاحب نشاه الفكر الفلسفي في الإسلام يزيد يعني موافقة للروافضة في قولهم بأن كل من الصحابة كانوا يرون الحق لعلي رضي الله عنه يقول وقد أحسن قله من خلص من خلص الصحابة أن الأمر نزع من علي للمرة الثالثة يعني يرى أن اولى الناس بالخلاف هو علي صاحب هذا الكتاب المفكر وانه اذا كان الامر قد سلب منه اولا لكي يعطى للصاحب الاول ثم يؤخذ منه ثانيا لكي يعطى للصاحب الثاني فقد اخذ منه ثالثا ثالثا لكي يعطى لشيخ المتهاوي يعني من عثمان رضي الله عنه يقول عنه شيخ متهاوي متهالك لا يحكم الامر ولا يقيم العدل يترك الامر لبقايا قريش الضاله صحابه قريش الضاله صلى الله العفو والعافيه هذا يعني من مخلفات الروافض على بعض المفكرين الذين ينتسبون إلى السنة والإسلام أن آثارهم في تشويه التاريخ الإسلامي فحدث ولا حرج يعني أذكر يعني رؤوس المؤرخين رؤوس المشوهين للتاريخ. نصر بن مزاح المنقري المنقري قال عنه الذهب رافذي رافذي جلب تركوه وكثير من الروايات التاريخية تاتي عن طريقه ايضا هذه مخنف وهي رواية كثيرة اكثر من ثلاثمائة موضع يعني جاءت في كتب التاريخ نقلت عن طريق هذا الرافدي الشيعي ايضا مجازي يعني كتابات المسعودي في مروج الذهب كتابات المسعودي في مروج الذهب وليعقوب في تاريخه مشهورة بالتاريخ المزور التي فيها يعني رفع للرفض الرفض وإسقاط للسنة وأهلها وقد أشار إلى ذلك الأستاذ محب الدين الخطيب في حشية على العواصم إلى أن التدزينة التاريخي إن مدا إنما بدأ بعد الدولة الأموية وكان للأصابع الباطنية والشعوذية يعني الذين يذمون العرب اليد المنتفعة برداء برداء التشيع دور في طمس معالم الخير فيه وتسويد صفحاته الناصعة وقال أيضا لقد سود شيوخ الرواتب آلاف الصفحات بسبب أو بسذّ أفضل قرن عرفته البشرية وصر وصرف أوقاتهم وجهودهم لتشويه تاريخه المسلمين وكان للمستشرقين يعني هذا التشويه مادة يعني سبخه للتشكيك في أصل هذا الدين وفي القرآن وفي السنة كمالاخر أختموا يعني باثارهم على المجال الاجتماعي أثارهم على المجال الاجتماعي علاقتهم بالمسلمين علاقتهم بالمسلمين قال الشيخ الإسلام تيميه وأما الرافضي يعني إذا كان في أوساط المسلمين فلا يعاشر احدا إلا إذا استعمل معه النفاق وهذه الخصله تصربت إلى كثير من المسلمين وهي من اثار التشيع أما في زمن يعني الخلافة الراشدة وفي القرون المفضلة فلم يكن بين المسلمين يعني في أنفسهم مثل هذه الأخلاق قال أما الرافضي فلا يعاشر احدا إلا استعمل معه النفاق فإن دينه الذي في قلبه دين فاسد يحمله على الكذب والخيانة وغش الناس وإرادة السوء بهم فهم لا يألونهم خبالا ولا يتركوا شرا يقدر عليه إلا فعله بهم وهو موقوط عند من لا يعرفه إلى آخر الكلام وأيضا يحكي الحافظ الشوكاني القاضي الشرعي مشاهدات شخصية عايشة من خلال معايشته للروافد باليمن. قال رحمة الله عليه لا أمانة لراتبي قط على من يخالف في مذهبه ويدين بغير الرفض بل يستحل ماله ودمه عند أدنى فرصة تلوح له لأنه عنده مباح الدم والمال وذكر يعني الشوكان في كتابه طلب العلم كثير من الأخلاق التي يتخلق بها الشيعة وقد أقر بها ولكلين في كتابه الكافي أن الشيعة على خلق سيء وطبع مشين كما ذكر ذلك عنهم أهل السنة والجماعة هذه يعني باختصار وايجاز ذكر بعض الآثار السيئة التي علقت بعقائد المسلمين وعلومهم وأخلاقهم لعل في ذلك القدر كفاية ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا علما وعملا وأن يظهرنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها واخرها علانيها وسرها ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون ونسأله جل وعلا لأنه والله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفون أحد أن يرفع راية السنة في كل مكان وأن يخمد رايه الرفض والتشيع حيث ما كانوا وأينما حلوا وأن يطهر بلاد المسلمين من هذه العقائد الباطلة الفاسدة وأن يجمع كلمة المسلمين على حق المبين وأن ينصرهم على أعدائهم أينما كانوا إنه هو العزيز الحكيم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يسهون سلام على المصرين والحمد لله رب العالمين جزا الله الأستاذ على هذه الكلمة الطيبة وبارك الله فيه وقد تضمنت الكلمة كما هو معلوم على أو في الكلام على محاضرتين الأولى يعد الكلام فيها تتمة لما سبق بالأمس وما عنوناها بالرافضة ونظرتهم للصحابة رضي الله عنهم وتآمرهم مع الكفار على بلاد المسلمين وقد تلخصت هذه المحاضرة في فصلين أما الفصل الأول فيتعلق بالكلام على عدة نقاط وهي حقيقة الشيعة لغة والصلاحة وثانيا بيان أسباب ظهور التشيع وانتشاره وذكر سببين مهمين والنقطة الثالثة طوائف الشيعة وفرقهم وفرقهم وبيّن أن المؤرخين قد اختلفوا في تعدادهم فمنهم الراطرة والزيدية والغالية وغيرهم ومهما اختلفت الفرق فكلهم يتفقون في بعض الأصول وأما النقطة الرابعة فبيّن فيها عقيدة الشيعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسم الكلام في هذه النقطة إلى قسمين النقطة الأولى ما يتعلق بالصحابة أو بكلام الشيعة في الصحابة عموما رضي الله عنهم دون أهل البيت فقد اتهموهم بعده تهم واكاذيب صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم براء منها جميعا اكثر واشد من براءه الذئب من دم النبي بالنبي عليهم الصلاه والسلام وأما النقطه الثانيه فتتعلق بكلام, بكلام اهل التشيع في اهل البيت فقد قالوا فيهم ما لم يقله النواصب على جميع اطيافهم فذكر اربعه نقاط تبين فضاعة ما يقوله الشيعة الروافض في أهل البيت وعلى رأسهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أما الفصل الثاني من المحاضرة الأولى وهو ما يتعلق بدور الغافذة في تآمورهم على بلاد المسلمين وتعاونهم مع الكفار على ذلك فقد ذكر عدة مظاهر تدل على ذلك منها قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومنها دور السبائية المنسوبين إلى عبد الله بن سبأ وغير ذلك من المظاهر عبر التاريخ الإسلامي قديما وحديثا والتي تدل على المكر الدفين الذي يبطنه الروافض لبلاد المسلمين وكما قال شيخ الإسلام ما من بلاء أصاب بلاد المسلمين إلا وكان وراءه الشيعة الروافض أما ما يتعلق بالمحاضرة الثانية فقد قسمها إلى قسمين جزاه الله خيرا أما القسم الأول أما القسم الأول وذكر فيه الأساليب المتبعة من طرف الرافضة لإفساد دين المسلمين وعلومهم وذكرت سعة اساليب تدل على مكرهم وخبثهم وتفننهم في هذا المجال وأما القسم الثاني من هذه المحاضرة الثانية فقد ذكر فيه أثر الروافض في إفساد عقائد المسلمين وإفساد الوحيين بل وإفساد المجال الأدبي والفكري والتاريخي والمجال الاجتماعي فجزاه الله خيرا وقد ارتأى منظم هذه الدورة العلمية المباركة بإذن الله جل وعلا أن يكرم بعض ممن اسهم في نجاح هذه الدورة فليتفضل وأترك الكلمه للأخ محمد حبيض جزاه الله خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد الان جاء دور تقديم جوائز رمزيه وشهادات تقديريه جاء بها المندوب المحلي للشباب السيد قاش محمد جزاه الله خيرا المشاهده الاولى فهي للاستاذ عبد الرحمن بن نواش حفيظه الله يقدمها أو يقدمها له الشيخ الفاضل عطيه مسعود أما الجائزة الثانية فهي إلى الطالب نبيل بن عون وفقه الله يقدمها له سيد ميلود بن توالسين اما الجائزه الثالثه فهي الى الطالب كمال بلال يقدمها له السيد سعيد درويش بارك الله فيكم في المندوب المحلي للشباب وكذا منظم هذه الدورة المباركة بإذن الله جل وعلا وفي الأخير وليس اخرا كما يقال فمما يحسن قوله والتذكير به في اختتام هذه الدورة العلمية ما يلي يقول الله تبارك وتعالى انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لا حافظون بيّن الله تعالى أنه تكفل بحفظ كلامه وكتابه وأخبرنا كذلك أنه أنزل هذا الكتاب على رسوله فقال وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ومن رحمته ان حفظ السنه النبويه مع القران وهذا كله من تمام حفظه لمعانيه من التبديل ولقد هيأ الله لحفظ هذين الاصلين حفاظا على مر الاعوام والسنين وعلى راءئ هؤلاء الحفاظ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا احرص الناس على الحفظ واعلمهم بالحق واسرعهم للخير والدلاله عليه قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في معرض ذكره للصحابه رضي الله, عنه رضي الله عنهم وما احسن ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا انتهى كلامه رحمه الله وهذا من عقائد المسلمين فيما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم مع حبهم دون تمييز يقول العلامة محمد البشير الإبراهيم في قصيدته تعليم البنت وفي هذا إشارة إلى منهج الرباني ألا وهو تعليم الصغار حب الصحابة رضي الله عنهم قال رحمه الله ومذهبي حب علي وعمر والخلفاء الصالحين في الزمر هذا ولا أحصرهم في اثن عشر لا ولا, لا ولا أرفعهم فوق البشر ولا أنال واحدا منهم بشر إلى آخر ما قاله رحمه الله تعالى ومن المعلم كذلك أن الطعيمين فيهم من أشد الناس خسرانا قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم عن الرافضة الرافضة أمة مخذولة ليس لها عقل صريح ولا نقل صريح ولا نقل صحيح ولا دين المقبول ولا دنيا منصورة انتهى كلامه رحمه الله ولقد وفق الله تعالى أهالي مدينة حاسم السعود لأن يكونوا من السباقين لبيان حق أولئك الصحابة رضي الله عنهم والتعريف بهديهم وبيان بعض حقائق طاعينين فيهم عموما والروافض خصوصا وذلك من خلال تنظيم هذه الدورة العلمية المباركة بإذن الله تعالى والتي هي بعنوان منزلة الصحابة رضي الله عنهم وخطر الطعن فيهم على أمن الأمة وهذا الحص من أهالي هذه البلدة لبيان, الصحابة لبيان حقوق الصحابة رضي الله عنهم يدل دلالة واضحة على تمسكهم بالسنة فقد روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وغيره بسند حسن عن مسروق رحمه الله قال حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومعرفة فضلهما من السنة انتهى كلامه ويدل كذلك على حرصهم على العمل بما قاله العلامة الشيخ محمد البشير الإبراهيم رحمه الله تعالى كما جاء في الآثار وهو متعلق أساسا بمهمة العلماء وما غيرهم إلا تبع لهم في كل ذلك قال رحمه الله واجب العالمي أن ينشط إلى الهدايه, إلى الهداية كلما نشط الظلال وأن يسارع إلى نصرة الحق كلما رأى الباطل يصارعه وأن يحارب البدعة والشر والفساد قبل أن تمد مدها وتبلغ أشدها وقبل أن يتعودها الناس فسلسخ جذورها في النفوس ويعصر اقتلاعها انتهى كلامه رحمه الله وعليه فهذه البلاد العزيزة بلاد الجزائر بلاد مسلمة لها أصول لن يسمح علماؤها ومشايخها وابناؤها وولاة أمورها بإذن الله تعالى أن تمس هذه الأصول ومن أهم هذه الأصول احترام الصحابة رضي الله عنهم ومعرفة منزلتهم فليحرص كل واحد منا على حسب علمه ومكانته في المجتمع أن يحافظ على هذا الأصل العظيم ولنعلم جميعا بارك الله فيكم أن قوام الدين بامرين هما الكتاب الهادي والسيف الناصر كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى فالكتاب يهدي ويبين والسيف ينصر ويؤيد وكما قال محمد الأمين الشنقيقي فمن لم تقومه الكتب قومته الكتائب فالأمر الأول بيد أهل العلم والثاني من مهمة أولي الأمر وما هذه الدورة إلا, إلا تكريس لبعض ما اوجبه الله على أهل العلم وطلبته في مجالهم التعليمي والدعوي ولقد كان برنامج هذه الدورة مقسما كما هو معلوم الى قسمين على النحو التالي القسم الاول سلسله من المحاضرات بعد صلاه العصر لها عده عناوين تتعلق بموضوع الدوره واما القسم الثاني فكان في التعليق على كتابين الاول بعنوان الصحيح المسند من فضائل بيت اهل النبوه لام شعيب الودعيه حفظها الله تعالى وهي زوج العلامه مجدد القطر اليمني ابي عبد الرحمن مقبل ابن هادي الواجع رحمه الله تعالى والثاني التعليق على كتاب فضائل الصحابة ومناقب الأنصار من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومن من الله علينا كذلك جميعا أنه كان من المقرر أن يقوم بتفعيل هذه الدورة أساتذة فضلة وهم الأستاذ الشيخ أبو عبد الباري عبد الحميد العربي حفظه الله تعالى وكذلك الأستاذ عبد الرحمن ابن أحمد بنواش حفظه الله تعالى وكان من المقرر أن يحاضر الاثنان في هذه الدورة ولكن لم يتمكن الشيخ أبو الله حفظه الله تعالى من الحضور بظروف خاصة والتي منها حال الأحوال الجوية في بلدنا الجزائر حرصها الله من كل سوء فاعتذر على الحضور إلى هذه الدورة المباركة بإذن الله جل وعلا وبناء على ما ذكرته آنفا فقد اكتفينا ببعض المحاضرات والكتاب الأول عن بقية البرنامج عفى الله أن يؤثر له وقتا آخر لإتمامه وإلقائه وانطلاقا من قوله تعالى ولا إن شكرتم لأزيدنكم نشكر الله جل وعلا الذي أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى ومنها الإنعام علينا بتنظيم وإتمام هذه الدورة ونسأله سبحانه أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وانطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود والتلمذي وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند صحيح لا يشكر الله من لا يشكر الناس نوجه الشكر لأطراف كثر وعلى رأسهم الأساتذة الأفاضل سواء ممن حضر أو لم يحضر على حسن ظنهم بإخوانهم وأبنائهم وعلى سعيهم في نشر العلم سائلا المولى عز وجل أن يجديهم عنا خير ما جاز به أمثالهم وأن يسهل لهم الصعاب ويعينهم في أمور دينهم ودنياهم كذلك نشكر مسؤول هذه البلاد وولاة أمورها وأخص بالذكر الراعي المباشر لهذه الدورة المباركة بإذن الله جل وعلا رئيس دائرة حاسم سعود وكذلك المشرف المباشر عليها المندوب المحلي للشباب بهذه الدائرة العتيقة ولا ننسى الاتحاد الوطني للشباب الجزائرية ومدير بيت الشباب والعاملين فيه ونشكر الهيئات الأمنية على تجاوبها وتفاعلها مع منظم هذه الدورة فجزاهم الله خيرا وأخص بالذكر رئيس أمن الدائرة وفقه الله تعالى كذلك نشكر اهالي مدينه حافي مسعود والذين استضافوا هذه الدوره وهذا دليل على حرصهم على الخير ونشره وفقهم الله تعالى لكل خير وبارك الله لهم في اموالهم واعمالهم واوقاتهم وأهاليهم ونشكر الحضور على حضورهم وهذا دليل كذلك على حبهم للعلم واخذه وفق الله الجميع لكل خير ونشكر كل من اسهم في انجاح هذه الدوره كل بحسبه فمنهم بجهوده واخرون باموالهم وبعضهم بنصائحهم ولا شك أن هناك أفرادا بدعائهم بظهر الغيب فجزا الله جميعا لكل خير وفي الأخير نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لمواصلة المسيرة على مر الأيام والسنين وأحيل الكلمة إلى الأستاذ عبد الرحمن حتى يختتم هذه الدورة فجزاه الله خيرا وبارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا الأمين وآله وصحبه وعلى من سار على نهجه يوم الدين أما بعد فلا أطيل عليكم أولا أشكر الله تعالى على ما منى وأنعم واكرم من هذه النعم العظيمة قال وهي نعمة الاجتماع على ذكره سبحانه وتعلم العلم النافع فنسأله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا علما وعملا ثم اني أشكر كل من كان سببا في هذا الاجتماع وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع كما أشكر أيضا الحاضرين الذين شجعون على مثل هذه الأعمال الفاضلة التي نرجو من الله سبحانه وتعالى القبول والثواب و سبحان اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أفتغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين